الحمد لله المحمود بكل لسان المعبود في كل زمان الذي لا يخلو من علمه مكان ولا يشغله شأن عن شان جل عن الأشباه والأنداد وتنزه عن الصاحبة والأولاد ونفذ حكمه في جميع العباد لا تمثله العقول بالتفكير ولا تتوهمه القلوب بالتصوير ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له الأسماء الحسنى والصفات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وَإِنْ تجهر بالقول فَإِنَّهُ يعلم السر وأخفاه أَحَاطَ بكل شيء علما وقهر كل مخلوق عِزَّةً وحكما ووسع كل شيء رحمة وعلما يعلم ما بين أَيْدِيهِمْ وما خلفهم وَلَا يحيطون به علما موصوف بِمَا وصف به نفسه في كتابه العظيم وعلى لسان نبيه العظيم وعلى لسان نبيه الكريم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها، وكل محدسة بدعة وكل بدعة ضلاله وكل ضلالة في النار وقال تعالى في محكم التنزيل ما اصاب من مصيبه في الارض ولا في انفسكم الا في كتاب إلا في كتاب من قبل ان نبراها ان ذلك على الله يسير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 الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن لله قالوا إن لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك أولئك هم المهتدون والصبر ثلاث أنواع صبر على الطاعات حتى تؤديها وصبر على المحرمات حتى لا تقع فيها وصبر على أقدار الله حتى لا تتسخطها وتعترض عليها لأنه من أركان الإيمان الست أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره ومعنى الصبر شرعا هو كف في القلب عن التصخط والجزع واللسان عن التشكي والاعتراض والجوارح عن التشويش وهو دعوات الجاهلية كاللطم على الخدود وشق الجيوب وهذا هو معنى الصبر وسوابه عند الله عظيم كما قال تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب والابتلاء هو امتحان واختبار وهم نوعان اختبار محنة وهو البلاء الذي لا خير فيه واختبار منحة وهو ما دام على طاعة الله وعبادته وظاهره عذاب وباطنه الرحمة وهو من علامه حب الله لعباده المؤمنين وعن وعن سهيب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان ملك في من كان قبلكم وكان له ساحر فلما كبر قال للملك إني قد كبرت فبعث إلي غلاما وعلمه السحر فبعث إليه غلاما يعلمه وكان في طريقه إذا سلك راهب فقعد إليه وسمع كلامه وكان إذا اتى الساحر مر بالراهب وقعد إليه فإذا اتى الساحر ضربه فشكى ذلك إلى الراهب فقال إذا خشيت الساحر فقل حبسني أهلي وإذا خشيت أهلا فقل حبسني الساحر فبينما هو على ذلك إذ أتى على دابة عظيمة قد حبست الناس فقال اليوم فقال اليوم أعلم الساحر أفضل أم الراهب أفضل فأخذ حجرا فقال اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة حتى يمضي الناس فرماها فقتلها ومضى الناس فاتى الراهب فأخبره فقال له الراهب أي بني أنت اليوم أفضل مني قد بلغ من أمرك ما أرى وإنك ستبتلى فإن ابتليت فلا تدل علي وكان الغلام يبره الأجمه والأبرص ويداو الناس من سائر الأدواء فسمع جليس للملك كان قد عمي فأتاه بهدايا كثيرة فقال ها هنا لك أجمع إن أنت شفيتني قال إني لا أشفي أحدا إنما يشفي الله تعالى فإن آمنت بالله, فإن آمنت بالله دعوت الله فشفاك فامن بالله تعالى فشفاه الله تعالى فأتى الملك فجلس إليه كما كان يجلس فقال له الملك رد عليك بصرك قال ربي قال أولك رب غيري قال ربي وربك الله فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الغلام فجيء بالغلام فقال له الملك أي بني قد بلغ من سحرك ما تبرئ الأكمه والأبرص وتفعل وتفعل فقال إني لا اشفي احدا إنما يشفي يشف الله تعالى فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الراهب فجيء بالراهب فقيل له فقيل له ارجع عن دينك فأبى فدعا بالمنشار فوضع المنشار في مفرق رأسه فشقه حتى وقع شقاه ثم جئ بجليس الملك فقيل له ارجع عن دينك فأبى فوضع المنشار في مفرق رأسه فشقوا به حتى وقع شقا ثم جاء بالغلام فقيل له ارجع عن دينك فأبى فدفعه إلى نفر من أصحابه فقال اذهبوا به إلى جبل كذا وكذا فاصعدوا به الجبل فإذا بلغتم ذروته فإن رجع عن دينه وإلا فاطرحوه فذهبوا به فصعدوا به الجبل فقال اللهم اكفنهم بما شئت فرجف بهم الجبل فسقطوا وجاء يمشي إلى الملك فقال له الملك ما فعل أصحابك قال كفانيهم الله تعالى فدفعه إلى نفر من أصحابه فقال اذهبوا به فاحملوه في قرقور وتوسطوا به البحر فان رجع عن دينه وإلا فاقذفوه فذهبوا به فقال اللهم اكفنهم بما شئت فانكفأت بهم السفينة فغرقوا وجاء يمشي إلى الملك فقال له الملك ما فعل أصحابك فقال كفانيهم الله تعالى فقال, الملك إنك فقال للملك إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما امرك به قال ما هو قال تجمع الناس في صعيد واحد وتصلبني على جزع ثم خذ سهما من كنانتي ثم ضع السهم في كبد القوس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 فوضع يده في صدقه فمات فقال الناس آمنا برب الغلام فأتى فأتي للملك فأتي للملك للم فقيل له أرأيت ما كنت تحذر قد والله نزل بك حذرك قد آمن الناس فأمر بالأخدود بأفواه السكك. فخدت وأضرم فيها النيران وقال من لم يرجع عن دينه فاقحموه فيها أو قيل له اقتحم ففعلوا حتى جاءت امرأة ومعها صبي لها فتقاعست ان تقع فيها فقال لها الغلام يا أمه اصبري فإنك على الحق فإنك على الحق فقال جل شأنه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 إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقضوا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد وما نقضوا منهم إلا أنهم آمنوا بالله العزيز الحميد وما عذبوهم وقذفوهم في النيران إلا انهم قالوا لا اله إلا الله وهذه قصة أصحاب الأخدود التي نزل فيهم القرآن وكثير من قصص الأنبياء والصحابة وسنة الله الكونية التي فيها التدافع بين الحق والباطل من يوم أن خلق الله السماوات والأراضين السبع ومن فيهن إلى يومنا هذا ومن أعظم ما أمر الله به التوحيد وهو الذي وهو هذا الطريق الذي ناح فيه نوح وألقي في النار الخليل وأزج على الذبح إسماعيل ونشر بالمناشير يحيى وفقد الولد عقوب وأدخل السجن يوسف وشج رأس النبي محمد صلى الله عليه وسلم وقد ابتلي أشرف اطهر خلق الله ألا وهم الأنبياء وكما في في الحديث أشد الناس, أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالامسل ويبتلأ المرء على دينه ويبتلأ المرء على قدر دينه فإن كان في دينه صلابة زيد له في البلاء وإن كان في دينه رقه خفف عنه البلاء وأعظم ما أمر الله به التوحيد وأعظم ما نهى عنه الشرك ومن مصائب الشرك أنه لا يغفر ويحبط العمل وصاحبه مخلد في النار كما قال تعالى إن الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وأن الإسلام له نواقض فإذا وقع المسلم في ناقد أصبح مشركا ولا تصح العبادة إلا مع التوحيد كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت وأحبط العمل وصاح وصار صاحبه مخلدا في النار والعياذ بالله فالحذر الحذر يا عباد الله لان المرتد اشد جرما عند الله من الكافر الأصلي وقال تعالى ومن يتولهم منكم فانه منهم وكما في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يحشر المرء يوم القيامه مع من احب فمن والى النبي صلى الله عليه وسلم واتبعه باحسان الى يوم الدين فهذا هو الفوز العظيم ومن والى غير ذلك فهو الخسران المبين ومن اوسق ur الايمان الحب في الله والبغض في الله يحب المرء على قدر دينه ويبغض على قدر معصيته وعن ابي فريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يصب منه ان الله اذا اراد بعبده خيرا يصبه انواع البلاء في بدنه بالمرض وفي ماله بالتلف وفي ولده أو محبوبه بالفقدان وغير ذلك ليثيبه عليها وليرفع بها درجات ولكن بشرط الصبر وعدم الجزع والصخر وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله وما عليه خطيئة وفيه الصبر والاحتساب يكفران الخطايا وكذلك الأقدار المؤلمة وقال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة فإذا مات للإنسان شخص حبه ثم صبر على ذلك محتسبا الأجر عند الله فإن ليس له جزاء على ذلك إلا الجنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن عظم الجزاء مع عظم البلاء وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله الصخر وقال النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته صراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له وقال تعالى إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور وقد ذكر الإمام أحمد رحمه الله ذكر الصبر في القرآن في أكثر من تسعين موضع وهو واجب بإجماع الأمة وهو نصف الإيمان وقال الإمام السعدي رحمه الله شكر الذين اولى الخلائق فضله بالقلب والقول والأركان وهي بالقلب محبة وتعظيما واجلالا وبالقول سناء وشهودا وبالأركان الجوارح وهي الصلاة والعبادة الظاهرة وطلب العلم وتعليمه وقال تعالى وسارعوا إلى مغربهم